Gracias. Okay. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحابهم يحمد رب ذي و يؤمنون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء لحمده وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فهو ربنا وردنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ريم السيئات أمل تلقي السيئات يوم فقد رحمته الرحمن وذالكه هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قتلوا اكثر مما 117. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 129. واخترفنا بذنوبنا فهل الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم Mijn لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسفت له الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُلُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ of Love اشتركوا في القناة 124. أفقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم Whoa! Bijzonderheid en de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen de de de أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الواهب الناصم ومن موسوعه فِي للعلوم سبي وما كان Uh well, and um. وقال الذين في النار لخزنك جهنم اذعوا ربكم يخفف عنه ولهم اللعنة ولهم سور سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي بالله 117. ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً mm ألم تروي لمن يُسْحَوْنَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثم Oh sure. sure. sure. بما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جن مخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين بَل وعد الله حق قُمْ نرينك مَا نُرِيَ نَّكذِبَ بَل نتوفينك أَوْ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومن Oh ورسلهم بالبينات فرحون سُنَّةَ الله التي قد خلف في عباده وخسره نالك الكافرون